113. ثم كلا سيعلمون 114. ألم نجعل الأرض مهادا 115. والجبال أوتادا 116. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا